إ اسم الله ا الرحمن م الرحيم ي الجزء الثاني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 فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون